بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشكون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاد من عباده أن أنظر أن أنظر أنه لا إله إلا ألا فتقولون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيب مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء وَمِنْهَا ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم رؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جن ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ومنه شجره فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنار ومن كل الثمرات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 الوان، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه نحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتذتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم وعلى مات وبالنجم هم يهتدون أفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْدُو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 قلوبهم منكرة وهم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 مخالدين فيها فلبي سمثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا ام نزل ربكم قالوا خير للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسناً ولداه الآخرة خير ولنعمده المتقين جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون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 Tiya Em Murad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 اللهم عبدنا من دونه من شيء من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم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 وأنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أرجناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلمون نبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر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 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للمشاهد الناس ما نزل إليهم ونعلهم أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُوَ بِمُعْجِزٍ أو يأخذهم على تخوف فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُنْعَمَ وقال الله لا تتخذوا إلهين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 سَمَّى فَإِذَا جَاءَ لا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يستأخرون ساعة لَا يستأخرون ساعة ولا يستطعمون ويجعلون لله ما يكرهون وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُ عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا, خالصا سائضا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية ان قَوْمِي يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ أرسل كيس بلى ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعلنا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 لا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه مننا رزقا حسنا ومرزقناه مننا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على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 wall والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها, ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته وعليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإن إنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ميونكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يئذون الذين كفروا ولاهم يستعبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم فلا يخفف عن ولاهم يضارون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعون الذين كنا نجعو فأَن قَوْ الْقَوْلَ قَون إِم وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فَوْقَ العذاب بما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من انْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا على أُولَٰئِكَ وَنَ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكث تتخذون أيما دخلا بينكم أم تكون أمة أم تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبنونكم الله به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 ولا تسألون نعم ما قوم تعمرون ولا تتخذون أي منكم دخلا بينكم فتزلقتموا بعد ثروتها وتذوق السوء بما صدّت بمع سبير الله ولنكم عذاب عظيم ولا تشتروا انتا الله فمن قليل إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون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 ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذينه بمشركون وإذا بدلنا آية ما كان آيتهم والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إن إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان وهذا لسان عربي مبين.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 إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهو لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة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 وَإِنَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ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 مستقيم واتيناه في الدنيا حسناً وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه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 ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون